حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكسب فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضادين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علمون من اشتراهما ما في الآخرة من قلاقه ولبس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمسوبة من عند الله خير لمتوبة من عين الله طير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين يقولوا راعنا وقولوا ظرنا وقولوا ظرنا وسمعوا للكافرين عذاب أليم ما يرزق الذين كفروا من أهل الكتاب وللمشركين أين نزل عليكم من خير من ربك والله يختص برحمته مين يشاء والله رب تضل العظيم